وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ ادْعِيَا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 وكان عهد الله مسؤولا